بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاك متكاثر الهاك متكاثر حتى زرتم المقابر حَتَّى تاذرتم المقابر كلا سوف, كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا تعلمون علما يقين لا ترون الجحيم لا ترون الجحيم, الجحيم ثم الست تروننها عينا اليقين ثم لا تروننها عينا اليقين ثم لتسالون نياومئذ عن عيب ثم توز <تصفيق> <تصفيق>